أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموت وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء انقلاب ما كانوا له ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي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 نفئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا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 ما اضطررتموا إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون لثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أولياء وَإِنَّ طَعْتُمُهُمُ اٰنَكُمْ لَمُشْرِقُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا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 قد استكثرتم من الانس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها وإنشاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم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 إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث ولنعام نصيبا فقالوا هذا, لله فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا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 من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام حرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم الظهورها وأنعام حرم الظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه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 ما نمتشابه وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآت حقه يوم حصاده ولا تسرف إننا لا يحب المسرفين ومن لعام حمولة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 أما اشتملت عليه أرحام لنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن لبل اثنين ومن البقر اثنين قلاء الذكرين حرم أم أم اشتملت عليه أرحام لنثيين أم كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا فمن الظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يُطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً نَوْدَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ وَفِسْقًا لِلْغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فمن غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم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 إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهديكم أجمعين قل هلما شهدان فَوَمَنِ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِال ناتي وهم بربهم يعذلون قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا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 ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آ وتابا تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب ننزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينتم من ربكم وهدى ورحمة فمن ظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظروا إلا أن تاتيهم الملائكة أو يا ربك أو ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع انفع نفسني ما نها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انم تنتظرون ان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 سنة فلا يُعَشُر أمثالها، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إلَّا مِثْلَهُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّي هَدَانِي رَبِّي إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيْمًا مِّنْ حنيفا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا من المشركين إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لله صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ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 سب نزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتُنزل به وذكرى للمؤمنين ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه ألي لمَ تذكرون؟ وكم من قرية نهلكناها فجاءها بأسنا بياتناهم قائلون. صدق الله العظيم.